الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في خطابه لبني إسرائيل بهذه السورة الكريمة سورة البقرة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هذا أمر لهم بإقام الصلاة على الوجه الصحيح المشروع مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها وكذلك أيضا بإيتاء الزكاة المفروضة على الوجه المشروع وان يكونوا في جملة الراكعين المصلين واركعوا مع الراكعين وهذا أمر لهم في الواقع أيضا بالدخول في الإسلام لأنهم لا يمكن أن ياتوا بذلك على الوجه المشروع في وقت هذا الخطاب إلا بدخولهم في الإسلام فإن الكفار لا يقبل منهم صلاة ولا زكاة ولا عبادة من العبادات كما هو معلوم إلا يدخلوا في الإسلام والله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه فالله تبارك وتعالى لا يتقبل أعمال الكفار على جميع مللهم ونحلهم وأديانهم ومذاهبهم الله تبارك وتعالى يقول قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وشبه أعمالهم بالرماد وكذلك ايضا بالسراب يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة من قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يؤخذ منها أن الصلاة والزكاة كانتا واجبتين على هؤلاء من بني إسرائيل وهما واجبتان في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكما ذكرت في بعض المناسبات بأن أصول الدين العظام ومبانيه الكبار هذه قد اتفقت عليها الشرائع يا مريم أقنطي لربك واستودي واركعي مع الراكعي فهذا موجود في خطاب هؤلاء الذي خوطبوا به وكما قال الله تبارك وتعالى في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقد بينا الكلام في ذلك مفصلا في شرح آياتي الصيام وتفسيرها كما كتب على الذين من قبلكم وقلنا هذا التشبيه ذهب طوائف من أهل العلم إلى أنه في أصل الفرضية وقلنا هناك في جملة ما ذكر أن مثل هذا يخفف العباده. من شأنه أي يهونها على النفوس لستم ببدع في هذا الأمر لستم أول من يصلي أو أول من يزكي أو أول من يصوم وإنما كان ذلك مفروضا على من قبلك والإنسان حينما يكلف بالتكاليف الشاقة ثم يقال له هذا الطريق قد سلكه سالكون قبلك وهذا العمل قد فرض على أمم قبلك فإن ذلك يخففه وهكذا في سائر المزاولات الصعبة الشاقة الإنسان حينما يريد أن يسلك طريقا في سفر مخوفه، أو حينما يريد أن لربما يتعاطى لونا من العلاج لا يخلو من مخاطر أو عملية جراحية أو نحو ذلك فيقال هذا عمله فلان وهذه الأدوية قد تعاطاها فلان وهذه المزاولات قد زاولها قبلك فلان وفلان وفلان فيخف أثر ذلك عليه ويهون بخلاف ما إذا كان هو الطارق الأول لهذا السبيل فإن ذلك يشق عليه فإذا عرف المؤمن أن هذه العبادات والفروض الكبار قد فرضت على هذه الأمم قبلنا فإن ذلك يخففها عليه وهكذا الحج فقد كان مفروضا عليهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجد الخيف قد صلى فيه سبعون نبيا المسجد الخيف الذي في منه تعرفونه جميعا صلى فيه سبعون نبيا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأنبياء في طريقه إلى مكة كأني أرى فلان بن فلان يسميه باسمه أو كأني أرى فلانا على ناقة ويصف هذه الناقة وهو يرفع صوته بالتلبية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يونس ابن متى وعلى كل حال يؤخذ أيضا من هذه الآية واقيموا الصلاة واتوا الزكاة أن الصلاة إنما يطلب اقامتها. لا نجد موضعا واحدا في كتاب الله ادوا الصلاه فإن إقامة الصلاة تعني أن يأتي بها على الوجه المشروع مستوفية لما يطلب فيها من شرط وواجب ومندوب فإذا جاء بها على هذه الصفه فهي التي تؤثر الأثر المذكور المرتب عليها وذلك في قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإن هنا تدل على التوكيد كما أنها تدل على التعليل كأنه يقول لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكرنا مرارا القاعدة المعروفة وهي أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة, وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالوصف إقام الصلاة والحكم المرتب عليها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فبقدر إقامتها يكون أثرها بقدر ما نقيمها يحصل هذا الأثر من نهيها عن الفحشاء والمنكر فإذا نقص ذلك الوصف يعني إقامة الصلاة يصلي الإنسان بلا قلب حاضر لا يقيم ركوعها وسجودها على الوجه المطلوب فإن أثرها يضعف فيكون ناهيها عن الفحشاء والمنكر ضعيفا كما نشاهد. ثم أيضا هنا هذه الزكاة تحمل على المتبادر إلى الأذهان آتوا الزكاة الزكاة المفروضة وقد ذكرت عصر هذا اليوم في الكلام على الزكاة أن الزكاة قيل لها ذلك لأمرين الأمر الأول أنها بمعنى النماء هذا في المعنى اللغوي في أصله النماء فهذا يحصل به نماء المال ما نقص مال من صداقة والأمر الثاني وهو الطهارة طهارة النفس من الشح والبخل وطهارة المال مما قد يشوبه من المكاسب التي ليست بتلك فيحصل الطهارة لهذا وهذا وأما زكاة الفطر فهي طهره للصائم تلك التي يقال لها زكاة الأبدان أو زكاة النفوس فهذه يحصل بها الزكاة لهذا الصوم مما قد يداخله وأما الزكاة بإطلاق زكاة النفوس والأرواح والقلوب فذلك بالإيمان قد أفلح من زكاها وقلنا بأن قوله تبارك وتعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أن الأرجح أن المقصود به زكاة الأرواح والنفوس بالإيمان والعمل الصالح والمباعده عن الشرك ومساخط الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فهنا وآت الزكاة لاحظوا هذه الأسماء الشرعية الصلاه صله بين العبد وربه فهي نعمة جليلة ومنه عظيمة يبقى صله بين هذا المخلوق الضعيف الهباء في هذا الكون الواسع الشاسع وبين العظيم الأعظم إذا كانت الكرة الأرضية أيها الأحبة كحبة رمل في هذا الفضاء فما بال الناس فيها فتبقى هذه الصلاة صلة بين العبد وربه خمس فرائض وما بين ذلك من النوافل ما شاء فإذا قويت صلته بربه تبارك وتعالى فلا تسأل عن ألطاف الله النازله عليه فيكون في حال من المنعه والعزه والقوه والمهابه ويحصل له من السمو والراحه والروح والنعيم فيكون في جنه في الدنيا قبل جنه الاخره ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال انظروا اثر هذه الصلاه انظروا أيها الأحبة إلى حالنا قبل الصلاة حينما أتينا إلى المسجد وإلى حالنا بعد الصلاة فرق واضح في النفوس والوجوه والأبدان واتوا الزكاة فهذه الزكاه هي زكاة على اسمها تطهير تطهير للنفوس والأرواح تطهير للأموال وهذا شيء لا شك أنه نعمه عظيمة ينبغي أن يغتبط بها العبد أن يستشعر أنها منه من الله يطهر بها نفسه وماله في آن واحد لا أنها من قبيل المغرم فتثقل عليه فإذا راد أن يخرج الزكاة بدأ يحسب ألف حساب هذا في زكاه أو هذا ما في زكاه هذه الأرض أنوي بها كذا ولا أنوي بها كذا وإذا جاء قبل الحول يبدأ يفكر كيف يتخلص من هذه الزكاة وإذا جاء الحج بدأ يفكر كيف يأتي بحج لا هدي فيه فيشعر أن هذه العبادات المالية أو البدنية أو ما ركب منهما أنها أثقال ترهق كاهله فإذا كان في الصلاة يريد أن يتخلص منها وإذا جاءت الزكاة يشعر أن ذلك قد قطع من قلبه فهذا المال الذي يخرج يشعر أنه غير مخلوف وأنه غير معوض وأن هذا المال يذهب كأنه ضريبة قد فرضت عليه المؤمن يفرح ويسر ويحمد الله ويخبت ويسأل ربه تبارك وتعالى القبول هذا هو الصحيح لمن عقل عن الله تبارك وتعالى وانظروا اسم هذه العبادة زكاة ليس ضريبة وليست مغرما وإنما هي من قبيل المغنم بحق ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى في هذه الآية وأقيموا الصلاة هذا أمر دل على أنها كانت واجبة عليهم وكذلك الزكاة هل كانت هناك واجبات أخرى عليهم؟ الجواب نعم وفي خطاب الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من هذه الأمة يرد كثيرا الاقتران بين الصلاة والزكاة وقد ذكرت في بعض المناسبات كلام أهل العلم في الجواب عنه وقلت إن ذلك من وجهين الوجه الأول والله تعالى أعلم أن الصلاة صلة بين العبد وربه والزكاة صلة وصلة إلى الخلق إلى إخوانه وأن سعادة العبد دائرة بين الأمرين حسن الصلة بالله والإحسان إلى الخلق للسعادة مركب السعادة يدور على هذين الأمرين صله العبد ربه كيف هي الأمر الثاني الإحسان إلى الخلق فذكر الصلاه والزكاة والوجه الثاني وهو أن هذه الصلاة هي رأس العبادات البدنية والزكاة هي رأس العبادات المالية والعبادات إما مالية وإما بدنية في الأصل فالعبادات البدنية أعظمها الصلاة والعبادات المالية أعظمها الزكاة فذكر رأس العبادات البدنية ورأس العبادات المالية ليدل على ما عدا ذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذا وجه في الاقتران بين الصلاة والزكاة كثيرا في القرآن وهذا يدل على أنهما أعظم شرائع الدين بعد الشهادة أعظم شرائع الدين كثيرا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما قلنا في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهؤلاء هم المتقون والذي لا يصلي ولا يزكي ما حاله قد ضيع هذه الأصول الكبار بعد الشهادة ضيع أعظم أصلين فما ظنك كيف تكون حياته في هذه الدنيا وراحته وسعادته، وتوفيقه كيف يكون كيف يأكل وينام ويستيقظ يذهب ويجي وفي الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول ما ينظر في عمل العبد يحاسب عليه الصلاة فإن قبلت مذرة في سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله هذا أول ما ينظر إليه والزكاة أخبرنا عن ذاك الذي لا يزكي إن كان صاحب غنم أو ماذا تفعل به هذه البهائم وإن كان صاحب ذهب أو فضة لأنها تصفح بصفائح من نار كما قال الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فلنعتني بهذا ولنرقب ربنا تبارك وتعالى في هذه الفرائض ولنحمل من تحت أيدينا على القيام بها على الوجه المطلوب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وكان يأمر أهله بالصلاة فهذا مما يجب على الإنسان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لا يصح أن يبقى هؤلاء في فرشهم فيتركون عطفا أو شفقة أو يتركون سآمة أو انشغالا عنهم أو قلة مبالات فإن الإنسان سيحاسب ثم أيضا تأملوا قوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين أخذ منه جمع من أهل العلم وجوب صلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين قال مع الراكعين هذا المعنى ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره جمع من العلم كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي وذكره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي وآخرون ولكن على كل حال هذا يمكن أن يذكر على أنه من بعد الاستئناس ولكن عند التحقيق فإنه قد لا يكون دليلا صريحا في وجوب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة دلت عليها أدلة صريحة واضحة النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أقوام بيوتهم حيث تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الوجوب لا يمكن أن يحرق على هؤلاء البيوت إلا أنهم تركوا واجبا وكذلك في صحيح مسلم من أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذه الصلوات الخمس وأنها من سنن الهدى ثم ذكر بعد ذلك في الإجابة إليها ونحن ذلك قال حيث ينادى بهن وإنما ينادى بهن في المساجد فلا يصلي الإنسان في بيته لا بمفرده ولا جماعة وإنما يصلي حيث ينادى بهن وما بنيت المساجد إلا لهذا فالأدلة على صلاة الجماعة الصريحة متحققه موجوده لكن هل هذا من الأدلة الصريحة الواضحة؟ الجواب لا لكن هذا يذكر في حشد الأدلة لماذا لا نقول بأن قوله واركعوا مع الراكعين أنه ليس بصريح الله قال لمريم كما سبق قال واركعي مع الراكعين فهل هي مأمورة في صلاة الجماعة؟ الجواب لا وهنا قال واركعوا مع والمقصود بذلك والله أعلم أي في جملتهم في جملة الراكعين يعني في جملة المصلين يكون داخلا مع هؤلاء يكون في جملتهم يعني أنه موصوف بصفتهم وقد فعل فعلهم وتحلى بحليتهم هذا المقصود والله تعالى أعلم مع أن أهل العلم كثيرا ما يذكرون هذا الدليل على وجوب صلاة الجماعة لكنه ليس بالصريح ليس بالصريح فلا بأس أن يذكر مع غيره لكن عند التحقيق ليس من الأدلة الصريحة. ثم أيضا لاحظوا هنا أنه عبر عن الصلاة بماذا؟ بالركوع بجزء منها وإذا عبر عن العبادة بجزء منها فإن ذلك يدل على أن هذا الجزء ركن فيها هذه قاعدة حيث عبر عن العبادة بجزءها فذلك دليل على أنه ركن منها كما يعبر عن الإنسان بالرقبة لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تنفصل عنه إلا بمفارقة الروح ما عبر عن الإنسان باليد أو بالرجل أو بنحو ذلك إنما رقبه لأنه لا تنفك لا تنفصل إلا بالانفصال عن الحياة فكذلك هذه العبادات وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا القراءة في صلاة الفريضة صلاة الفجر قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون صلاة الفجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاتي الصبح والعصر فتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار مشهودة تشهده الملائكة فهنا عبر عن هذه الصلاة الفريضة صلاة الفجر بقرآن الفجر فدل على أن القراءة ركن ركن فيها وقوله تبارك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 الكلام على بعض وجاء العطف هنا بالواو مع ان الواو لا تقتضي الترتيب فهنا افتتح بذكر النعم اول الانعام عليهم فهذا فيه تذكير بالمنه مما يقتضي الانقياد والاستجابه واختتم أيضا بالامر بالانقياد للمنعم واركعه والركوع يدل على ماذا؟ خضوع وتذلل للمنعم المتفضل جل جلاله وتقدست أسماء وذكر بين ذلك جملة من الأمور المتصلة بالاعتقاد آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به وقضايا أخرى لا تشتروا باياتي ثمنا قليلا إلى غير ذلك مما ذكره من التكاليف البدنية والمالية مما يدعو إلى الاستجابة والانقياد والخضوع لله جل جلاله وتقدست أسماؤه أتوقف عند هذا القدر وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم خداتا مهتدين وهذه الأشياء التي أريدها أيها الأحبة هي إشارات ووقفات قليلة لا تفي بما تضمنته هذه الآيات من الهدايات لا تظن بحال من الأحوال أن هذا هو غاية ما يمكن أن يستخرج وقد تفكرت كثيرا إلى هذه الصلاة التي صليناها بعدها هناك وقبلها فيما لو زيد في هذه الهدايات لكن هذا أمر قد يطول جدا إلى سنين طويلة في رمضان وفي غير رمضان نحن لا نستعجل لكن أيضا لا نريد أن يعني نحاول أن يكون في المجلس الواحد نتحدث عن هدايات من آية أو من ايتين لكن الرسالة الثانية التي نريد أن تصل هذا القرآن مليء بالهدايات فنفتح قلوبنا له ونقبل عليه ونتدبر كلام الله عز وجل فهذا الذي تسمعونه شيء قليل مما تضمنته هذه الآيات تفتح آفاقا ويكون ذلك سبيلا إلى مزيد من الإقبال والنظر والتأمل ولذلك أعرض بعد كل مرة على الإخوان أقول من عنده إضافات على ما ذكر فلا تظن ان هذا نهاية المطاف يمكن أن يجلس في الآية الواحدة مدة أضعاف هذا الذي يذكر وليس من عندي ولا من كلامي ولا من استنباطاتي لكن كلام أهل العلم القرآن كتاب عجيب مليء بالكنوز فأقبلوا عليه واعرف قدره ولا تقرأ بقلب معرض واشتغل أو تقرأ قراءة من يريد الأجر فقط بالقراءة والتلاوة ولا يقف ولا ينتفع وهذا القرآن الذي نسمعه في الصلاة لو تأمل الإنسان الآيات التي تقرأ لوجد لو ما لا يقادر قدره من الهدايات والمعاني العظام وعجبا والله كيف تضل أمه أو كيف يضل فئام من الأمة وكتاب الله عز وجل موجود يتلى كأنه قد أنزل اللحظة